يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا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 وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن, إذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدا ومن يكفر بِالْإِيمَانِ فقد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمتم إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْذِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ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 او جاء احد منكم من الغائط أو لامستم, النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم, وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم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 اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم, واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهم دخلوا عليهم الباب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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نَبَأَ بني آدَمَ بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أَحَدِهِمَا ولم يتقبل من الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك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 فإن جاءوك فاحكن بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكن بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين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 والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون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 وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 وَأَنِحْكُنْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كثيرا من الناس لفاسقون أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يبغون ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم يوقنون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أن تُصِيبَنَا تصيبنا فَعَسَى فعسى الله أن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ بالفتح أَمْرٍ أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون قل يا أَهْلَ الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمَنَّا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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا من انهم يسارعون في الاثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينههم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاةَ وَالْإِنجِيلِ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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلي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 كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أَتَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ واحفظوا أَيْمَانَكُمْ كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجس مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون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 فإن توليتم فاعلموا ان على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما تقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم متقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تلاله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها, وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن لكم عفى الله عنها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 فَإِنْ عثر على انهما استحقا اثما فَأَخْرَانِ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّا اذا لمن الظالمين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 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما قال عيسى مريم اللهم ربنا أنزل علينا من السماء تكون لنا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 فَلَمَّا توفيتني كنت تَأْتَ الرقيب عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِنْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبداً